فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَا لَفَتَهَ أَثْنَا وَدَاءَنَا نَقَدْنَا قِيلاً مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَا قَالَ أَرَأَيْتَ عَذَ وَيْلًا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِن نَسِيتَ لَحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ رَبِّ أَرِنِي كَمَا كُنَّا نَبْغِ فَرْتَدَّ عَلَى آثَارِهِمْ قَصْفًا فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ كَلاَ أَن تُرْلِمَنَّ مِمَّا عَلَّمْتَ تُرْشِدًا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 حتى اذا ركبت السفينه خرقها قال اخرقتمها لسرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقول انك لن تستطيع ما يا خضر قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسر فانطلق حتى اذا نقي اغلا لمن فقتله قال عقتا سنخا ذكيه غير نفس لقد جئت شيئا